غير ا ل موسوعه ل ي م و ل ا ل ي ن إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ل ي س ل و ق ع ت رجت ه ا كاذبة خافضة رافعة إذا ا ل أ ر رجا ض و ب س ت ا ل ج ب ا ل ب س ل ا ن ت ه ب ا م و ز و ع ه ا ث ل ن ا ب ا ل م ي م ل ة ما أصحاب ا ل م ي م ل ة و أ ص ح ا ب ا ل م م م ش أ ة ا أ ص ح ا ب ا ل م ش أ م ة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 ي م و ف عليهم و ل د النابلسي ن م خ و ب أ ك و وأباريق و ك ل د ع و ن ل و م الاسلاميه ر مما ي ش ت و وحور ن عين موسوعه ا ل ن و ن ج ا ء ب م ا كانوا ي ع م للعلوم و ن ا ي س م و ن فيها غ ولا الاسلاميه إ قيلا اسماء الله ي ي م ا أصحاب ا ل ي ح ي ن ى في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه ك ث ي ر ة لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه إ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 لا ب موسوعه النابلسي ق ذلك م ت ر ن وكانوا يصرون ع للعلوم ى ا ح ن ا ل ظ ي ي م وكانوا و ق ن أئذا ت ن ا و ك ن ا ت ر ا ب ا ه وكانوا يقولون أئذا موسوعه ت ن ا ك ن ا ت ر ا ا أئنا ل م ب ع و ث ن أو ا ا ل س ي ل و ن ل إن ا ل أ و ل ي ن م ا ل آ خ ر ا س ل ا م و ع و ه ثم إ ن ك م أ ي ه ا الضالون المكذبون لاكلون من شجر ز ق و ن فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيمين هذا ن ز ل ه م يوم ا ل د ي ن نحن ن خ ل ق ا ك م ف ل و تصدقون ل ا أ ر أ ي ت تمنون أأنتم م ما للعلوم ق ن الاسلاميه نحن, نحن ب م نهدل أ موسوعه ش ئ ك م فيما لا ل ت ع ن ولقد ل م ت ا ل ن ش أ ة ا ل أ و ل س ي للعلوم و ا ت ذ ن أ الاسلاميه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 نحن ج ع ل ن ا ه ا تذكرة ومتاعا ل ل م ق و ن فسبح ا ب ك ا ل ع ظ ي م ف للعلوم ا ا أقسم م ب و ا ن ج وإنه ل ا س ل و ت ع ل م و ن ع ظ ي م إ ن ه لقرآن كريم في كتاب في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 ا ل ق و موسوعه أ ن حينئذ ت ت م ظ النابلسي للعلوم ا ل ا س ن ت م غ ي ر ترجعون مدينين ه ا ف أ موسوعه ا ل ن ا ب و س ي ة ن ع ي م و أ م ا إن ل ا ن من أصحاب ا ل ي م ي ه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ن م ن ا ل م ك ذ ب ي ن ا ل ل ض ا ي ن ن ف ز ج ت م ن ح م ي م وتصلية جحيم إن ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ع ظ ي م